Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif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 وإلهكم إله واعيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العين القيوم لا تأخذه سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض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 بِاللَّهِ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَفْسَقُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَأْفِرُ لَمَن يَشَاء وَيُعَذِّب مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وما أنزله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك الغدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبير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 الحسيب الجليل الجميل الكريم رقيو المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد العقل الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدير المقدم المؤخر الأول الآخر ظاهر الباطن الوالي المتعال بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارف الرشيد الصدور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأنفالي صفاته وشهدت من ربوبيته آياته ودلت على وحدانيته مصنوعاته واحد لا من قلة وموجود لا من حلة بالبر معروف وبالإحسان منصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قديم بلا اتداء وآخر كريم بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداوى الأوقات ولا تهينه السنون كل المخلوقات تحت قهر عظمته وأمره بالكاف والنون وبذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده بإتهج المسبحون هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم ويرى حركات يا رجل النمل في جنح الليل بهيم سبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره محيض بعمل عبد سره وجهره وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره تضمئن القلوب الوجنة بذكره وكشف طره فمن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أحاض بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 yani, yaman mabla ve yaman nesir, ofranik Rabbine ve yelik Mescir. Ve la houle ve la kuvvet illa billahi alilahim. Ve la houle ve la kuvvet illa billahi alilahim. Ve la houle ve la kuvvet illa billahi alilahim. Subhanak, la أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جابك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا عي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام La ilahe illa ta bir rahmetken istiğfet yaa gıyat لا müstegifin. La ilahe illa ta bir rahmetken istiğfet yaa gıyat al müstegifin. لا إله إلا أنت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اِرْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَفِّقْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَصْلِحْنَا رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيلٌ مَّجِيدٌ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويضحركم تطيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه, صلوا عليه وسلموا تسليما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 إنك حميد <متعو> مجيد <متعو> ادخل نقا رضا نفسك مزنتها رجك ومدادك كلماتك كل ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاتي على شرافي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأجر لطفك في أمورنا والمسلمين أجمعين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 وصل وسلم على جسده في الأجساد وصل وسلم على قبره في القبور، وصل وسلم على اسمه في الأسماء Allahümme salli ve على ala seyyidina Muhammedin sahibil alameti ve alhamamah ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin sahibil şefaati ve alkeramah ve salli ve ala seyyidina ve Allah'ım salim ve salim, Allah'ın sığındığı Muhammed'in, onu abla, güneş ve kâmeri olan على sığındığı Muhammed'in, onu abla, Allah'ın sığındığı Muhammed'in, onu abla, Allah'ın sığındığı Muhammed'in, onu Muhammed'in, onu abla, Muhammed'in, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى لسان الفصيح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحكمة والمعظة والرأفة والرحمة على آله وصحبه وسلم أخفل صلاتك وسلامك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به أشتاة النفوس ونبيك الذي نورت به ظلام القلوب وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب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 وصل وسلم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم وصل وسلم على سيدنا محمد الرسول الكريم المطاع الأمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته ولعظيم قدره العظيم Allahümme ve sellim ala seyyidina Muhammedin haqqa qadrihi ve miktaril azim Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin resulü kerimim muta'il amirin Allahümme salli ve sellim ala Muhammedin il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 كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عين العناية وزين القيامة وكنز الهداية واضراز الحلة وعروس المملكة وشمس الشريعة ولسان الحجة ve şefiğülümme ve imamı lharați ve nabîl-rahmeti asayidina Muhammed, ve على آل آدم ونوح وابراهيم الخليل وعلى أخيهم سلكاليم وعلى روح الله عسلامين وعلى داود بس العلمان ويحيى وشعيب وعلى كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باصد اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا غافر الثمن والغطية صل وسلم على سيدنا محمد خير وراسجية وعلى آله وأصعابه البررة النقية وَاغْفِرْ لَنَا يَا رَبَّنَا فِي هَذِهِ الْوَفِيَّةِ حَقْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا سَنَدِي وَيَا مَلَابِي وذخوري أنت تكفيني حق لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الوقت يا عوث الزمان ويا خلاصة الأنبياء يا جوهر الكون حق لا إله إلا الله محمد الرسول الله يا رافع الثراء يا ملجأ الفقراء وأنت عين البراء ya sahibel ayni haq la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ce'altu medha Rasulullahi mu'temadî leallî inde tekfîni yukâfîni haq la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. إذاتاني بشير من الذي معه بفضله عند تنقيني يلاقيني حقا لا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الف صلاه بعد ما بعدها 100 مضروبة في ثمانين ألف سسعين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على النور المبين أحمد المصطفى سيد العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن رحام المسلمين يا الله يا رحمن رحم المسلمين ألف, صلاة ألف على السر العظيم أحمد المصطفى سيد العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا حنا يا منان تبفنا على صلاتي وسلامي على التمام. إلى يوم القيامة في طول الزمان صلوات الله على من له الشفاعة لنا من نبينا محمد مضلل بالغمامة يا مصطفى شيئا لله يا سر من سر الله يا مصطفى شيئا لله يا فيضا من فيض الله يا مصطفى شيئا لله يا نورا من نور الله يا متجلي حم دلي. يا متعالي يصلح حالي يا رسول الله غوثا ومتدا يا حبيب الله عليك المعتمد يا نبي الله كلنا شافعا أنت والله شفيا لا ترد أنت والله شفيا لا ترد أنت والله شفيا لا ترد أنت, لا ترد. أنت الله أنت الله Ante Allah, yasır lana ilme, la ilahe illallah, la ilahe Muhammed Rasulullah, hak kuma Allah ve selen, gbalik, bjamalik, ala şerifi ve asadi, nur jami alambiayi ve şühedâi ve evliyâi ve sâlihîn ve an kâfetil mislimine ve alhamdülillâhi